وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لم يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ Kazalik züyinlil Mısır fi na ma yamalun.